فأعرض عمن عم تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيل ولللهما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أسألوا بما عملوا ليجزي الذين أسألوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسن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 فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ صَلَاةُ زَكَاةٌ أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى أَعَنَّهُ وَإِلَى